بسم الرحمن الرحيم الله ألف الر الر「下り م صاد كتاب أنزل إليك فلا ي ك و ن ださい」「下りてくださ ن 下 ل てく ذ ر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ أَوْ قَائِلُونَ دَعْوَاهُمْ أَهْلَكْنَاهَا كَانَ مِنْ هُمْ فَمَا جِيئَهُمْ بَأْسُنَا بَأْسُنَا أَنْ قَرْيَةٍ قَالُوا فَجِيئَهَا بَيَاتًا إِلَّا إِذْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 ف م ن ث ق ل ت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا ن ف س ه م, م بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون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 وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 إنهم الشياطين من دون ويحسبون أنهم الله اتخذوا أولياء المسرفين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 「あ بلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون あわあわああわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわ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 「おいしいです。 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م و, و آ ب, ب ان ان ا ؤ ك م ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين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 الله وَلَا في الْأَرْضِ موسوعه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 「そして今日は私の ل いを語り合うことです。 ب د ل ن ا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا قد مس آ ب ا ء ن ا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجيئوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون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 و إ ذ أ ن ج ا ك م من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 ان ل ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم أ م م ر ه ب ل بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 واملي لهم ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين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 ولا يستطيعون لهم ن, ن ص ر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أن أم أنتم صامتون